بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجبه فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Sięgnął zadań, bo już nie jestem w 129. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين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 الله وحده كفرتم وإي يشرك بنيه منو فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما سين لهم الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده من عباد I'm <laughs> 119. القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 129 كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بعياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقارون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 عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ إلى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ مَا لَيْسَنِي لي بِهِ علم. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم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 صير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون يتحاجون في النار فيقول الضعفاء, فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا بين العباد، وقال الذين في النار لِخَزَنَةِ جهنم: مدعو ربكم يخفف عنا يوم وقال الذين في النار لخزنة جهنم: مدعو ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا Słuchaj, يوم لا Panie الظالمين معذرتهم ولهم Panie ولهم الدار ولقد آتينا أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح, وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتى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 وَإِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ الزَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 121. فضل على الناس ولكن أكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم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 قل إني نهيت ان أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني, لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن, أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم ثم مِنْ عرقة ثم من عرقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكون شرخا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قبل ولتبلغوا هو الذي يحيي ويميت فإذا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم كنتم تشركون 126. كذلك يضي الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون لن خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين <تصفيق> ادخلوا أبواب جهنم لن خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين <تصفيق> فاصبر إن وعد الله حق فاننا نريان 129. وَمَا كَبَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, أو نتوفينك فَإِلَيْنَا يُرُجَعُونَ 120. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم, ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول 119. لا يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون 110. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبلهم كَانُوا أَكْثَرَهُمْ منهم وأشد قُوَّةً وَآثَارَ فِي في وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَرِحُوا بِمَا عِدَهُمْ فَرِحُوا بِمَا عِدَهُمْ مِنَ الْعِيمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَنْجِزُونَ فَلَمْ نَرَوُ بَعْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مشركين